بوك تو ساموزتا تيرتمت واحد وسبعون واحد وسبعون. <تصفيق> إرادة شيء إرادة شيء راك <تصفيق> جندات ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ بخبورتيس تماشي گیندات هل تريدون ان تلعبوا كره القدم؟ هل تريدون ان تلعبوا كره قدم؟ مگوبريس موناخولبا گیندات سوربيل يوريد يوريد ار ميندا غويان مويديه لا اريد ان اتي متاخرا لا اريد ان اتي متاخرا هناك لا اريد ان اذهب إلى هناك صخش تصللة من ده أريد أن أذهب إلى البيت أريد أن أذهب إلى البيت. صخش درچنا مسوس أريد أن أبقى في البيت أريد أن أبقى في البيت <سؤال> م خبن مسوس. أنتكون لوحدي أريد أنتكون لوحدي أكن تنا هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا أكن تما هل تريد أن تأكل هنا هل تريد أن تأكل هنا؟ اكيندا هل تريد ان تنام هنا هل تريد ان هنا خوال كسورت كم غزوره هل تريد أن تغادر غدا <تصفيق> هل تريد ان تغادر غدا خوالمد كسورت دارچنا هل تريد أن تبقى حتى غد هل تريد أن تبقى حتى غدا اجرشقد خك هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط تيسقطك أذاكداد؟ اتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ اتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ كينوشي <تصفيق> غينداد؟ اتريدون السينما؟ اتريدون الذهاب إلى السينما؟ كافيشي <تصفيق> غينداد؟ اتريدون الذهاب الى الذهاب الى المقهى؟ <تصفيق>